أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف. أشكو إلى الله كما قد شكى أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي. تعلم حالي وترى موقفي أشوه إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجات محتاجون. سماح من كريم وفي بضاعة المزجات محتاجون إلى سماح من كريم وفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي على محالي ودا موقفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فرحم الله وطفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فرحم الله وطفي اشكو الى الله كما قد شكا أولاد ياقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الضعيف اشكو الى الله كما قد شكا اولدي يعقوب الى قد مسني الضر وانت الذي